نا قارئ من كبار قراء القرآن، فضيلة الشيخ إسماعيل حلم حجاب قارئ لغات على التلفزيون، فليتفضل وله منا جديل الشكر والاعتراف. <تصفيق> <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم لا لا لا وأذوب إلا دا ربه أني مستني عظبه فَسَجَّنَا نَاقِصَهُ فَسَجَّنَا نَاقِصَهُ فَسَجَّنَا نَاقِصَهُ C'est un jardin à l'amour, c'est un jardin à l'amour,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 Oh my god! هذا والحديث رب لك ويسعى لك I can dump Good night. عمرون درق الطائرة هذه نحن عدودة ثانية مرحبا ما Let's go. Let's <laughs> go <coughs> مجدش ايام الترجمه كلها مجدش كلها It's y a خويك يا شيخ ها ميا سادس دام تذمر الله تذمرنا تذمرنا 40 تذمر I'm not a I'm going love أنا صاحب حديدة. ما هو في الحديدة؟ أيها عمي ربنا ربنا جعلنا هنا من عالم مو في الجالس في منع. لا الله <اييه> لا لا انت لا حتت في كده لا No. I'm not going to do a season. Now I am وقالت له انا ارى ان كيف تغبط؟ ماذا تغبط؟ هذه من الضوء داخلي وحدا علينا ودفت كتبنا في الزمو يمتط بالرش